وَلَكَذٰلِكَ اَتَتْ كَآيٰتِنَا فَنَسِيتَ وَكَفٰلِكَ الْيَوْمَ تُ وكذلك كان جزى من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة اشد وابقا فَلَمْ يَمْدُ لَهُمْ كَمْ أَنْ لَكِنَّا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن يعينني كان الى ما ما تمنا به ازواج منهم سنوره الحياه تدني وَأَنذِرْكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمُرْ أَنذِرْكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ إِنَّا نُرِيدُ قُلْنَا انْحُنُ نُزُقُك وَلَعَنْتَ بِنْتَ التَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْا أَنَّا لَئِنْ قُلْنَا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَأَمَّنُوا بَصَافَةً فَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى